وَإِذَا أَبْقِنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَلَالٍ اسْتَتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَفْكَرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَهُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 111. هو الذي يسيركم في البر والبحر 112. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاء أثهار وجاءهم مِنْ من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دع اللهم مخلصين له 117. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 118. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا متع الحياة الدنيا متع الحياة الدنيا ثم إلينا موجعكم تنبيئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن نزلناه من السماء، فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام، فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا حصيدا كأن لم تغنب الأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط mm -hmm.